وَخَلَقَ الْجَانَّ من مارج من نَارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٍ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطاء من استبرق وجن الجنتين ذان فبأي آلاء ربكما تكذبان فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان